شكراً اللي مشرفنا واللي عمره في يوم ما خذلنا واللي في الظهر تم لي في افراحنا وقبل احزننا والناس شايله هممنا واللي قبل النبا يبنا واللي جابري خواطرنا بجد الدنيا دي بي igen, Se a